الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم يقدم لكم هذه لكم هذه الحمد لكم لله هذه ا رب ل ع ا ل م والسلام ي ن والصلاة ل ع ى رسول و الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين عنوان ل آله ى وأصحابه أ ج م ع ي ع ن إ ش ا ر ا ت في هذه الحلقه ة أحبة أرى أننا ح الكرام المستمعين والمستمعات جميعا ا ت ن ج في عصرنا وفي عصرنا زماننا هذا وفي بلادنا هذه س أ ت ح د ث عن ق ي م ة من القيم ا ل إ س ل ل ا ا م ي ة ر ف ي ع ة التي تعزز السلام الاجتماعي والوئام الحقيقي نحن نريد مجتمع متالف ليس من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ص و ر ي ة والتالف والوئام فيه ليس تكلفا ولا تصنعا إ ن م ا هو من أ ع م ا ق قلوب الناس س د ي ة عندهم سأتحدث عن ا ل ت ج ا والصفح ا و ز ل ق ر آ ن يربي ا ل أ م ة ت ر ب ي ة ع ج ي ب ة يقول تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. واحد ل تستوي ا ل س السيئة ن ة ولا و ا ح عمل خير واحد عمل شر ادفع بالتي هي أ ح س ن اعمل الكويس ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم أ ن ز ل أ ع د ا ء ك م ن ز ل ة أ ح ب ا ئ ك في التعامل الراقي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 ك أ ن ه وليه حميم وما يلقاه الا إ ا ل ذ ي ن ه صمره الكلام د ه مش أ ن ا حسى ج ا د أ ق و ل ه صعب كون زول ي ط ب ق ه دا داير له ي ا ل شخص متمكن من ن ف س ه ويستطيع أ ن يضبطها و أ ن يتحكم في هواهو إ ل ا ا ل آ ي ة معناه ا زول يسيئك و يغلط فيك و انت تحسن له ياخي ازولي ل ق و ل لك يا شيخن و احسن لك ي أ ن ا كان خ ل ي ت وساكت وما س أ ل ت زاتو ه ي ك ن ك ت ر خيري أ ن ا كان خ ل ي ت ه وما ق ب ل ت علي ه ما كتر خيري نقولك ل ك تر خيري لكن في د ر ج ة أ ع ل ى م ن د ي و ا ل ك ا ظ م ي ن ا ل غ ي ب ة د د ر ج ه صولي سيات م ا ت ر د عليو لكن م م ك ن ا ت ر د عليو ه ا ن ت ب ي يوم ترلي و ب ت ك ر ه ه ولو ل ق ي ت ف فو ر ص ة ت خ ل ي ه لكن في ا ع ت ب ا ر ا ت منعتك ن ك ن ت م ا ت ر د ع ل ي ه هذا ا ل ك ا ظ م ي ن ا ل غ ر ا ي ب منه و ا ل ع ا ف ي ن عن الناس الفي قلبك تزحفه تعتبره زي ما قال و ب ع د ه والله يحب المحسنين تحسن ل ه كمان والله الشده الشده صعب خلاص أ ي ه ا المستمعون الكرام الكلام ده ق ر آ ن الكلام ده دين لو نزلنا في دارفور نزلنا في واقعنا نزلنا في أ ر ح ا م ن ا نزلنا في أ س ر ن ا بحل كثير من المشاكل السبب احتقان في النفوس نفوس م ح ت ق ن ة والكاظمين الغيظه ا م ت ل أ غيظا ولكنه كظمه وما عبر عنه لكن ب ر ض و ما قادر ينبذش و يتقلب من ا ل أ ل م يصل د ر ج ة يعفو منه يقول الدنيا ذات ما بتستاهل وزي ما سمعني كلام فارغ أ ع ف و منه وأدعو وربنا بالخير. المرحلة و أ د ع و ل ه ربنا ب ا ل خ ي ر ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة لو ع ن د ي ح ا ج ة أ دالو ه لوفي م س ا ع د ة هو ب س ت ح ق ا ل مسعده ا ة أ س ع د ا ش ي ء ديننا ب ا ل م ن ا س ب ة ده ه و إ س ل ا م ن ا د ي أ خ ل ا ق ن ا دى منا ه ج ن د ي ر س ا ل ت ن ا دى ق ر آ ن ن ا دى ن ب ي ن ا ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل ا ل لترجم ي ه ذ ه ا ل م س ا ئ ل أ ه ل م ك ة ع ادو ه و آ د و ه ق ا ل ذ ه ب و ا ف أ ن ت م و ك ه مكه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 الا تحبون أن ي غ ف ر الله لكم ولما ا ل ه زي ما قلت قلت أقول لكم لو لزول لكم والله لكن الله إلا أصفح فليعفو وليصفحوا حتى تحبون أشيدا أخي أصفح أي أصفح يا ذي عديد ذي عديد في زاد عبدا حجار حجار راسع حجار ما عزاء اصفح عفو أن غ ف ر ا لكم ل ل ه وفي هذا إ ش ا ر ة لو أ ن ك غفرت غفر لك نعم هذه س ن ة ا ش ر ع ي ه رحمه م في الله أ رحمه ا ل س م ا ء تجاوز تجاوز الله عنك أ ح س ن ي ح س ن الله إ ل ي ك أ ع ف و وصفح يعفو ويصفح الله عنك ويعفو الله عنك اللهم إ ن ك ع ف و ت ح ب ا ل ع ف و يا سلام دلت بمجسى عجيب ة جدا يوسف عليه السلام و م و ذ ج عجيب أ و ي و ط ر ق وبيع وفرق من أ ب ي ه أ و ل ما التقى مع إ خ و ت ه قالوا ل إ ن ك لانت يوسف طلبوا منه بعد ذلك ا ل م غ ف ر ة قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أ ر ح م الراحمين يا يا يا يوسف السلام سلام السلام لما جاء ولربنا جاب له أ ب و ه و أ ه ل ه جميعا ورفع أ ب و ي ه على ا ل ع ر ش وخرم له سجدا قال هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا شوف ب ل ش ن و قد أ ح س ن ب ي إذ أ خ ر ج ن ي من السجن ما يطلع ربنا طلع برضو من الجب يوسف اتحبس مرتين مرت البيض م ر ة في السجن جاب السجن وما جاب البيض ل أ ن و رموف ي ا ل ب ي ت ق د ا م ه أ ب ا ي جيب أ ي ح ا ج ة عندها ع ل ا ق ة بالماضي يمكن ت ك د ر ا ل ع ل ا ق ة مع إ خ و ت ه في الحاضر أ ذ غ كذا ذكر السجن وما ذكر الجب أ د ب ا يا سلام وجاء بكم قال قال قال قال السجن وجاء البدو ما قال وما كان عندكم حاجة قال من أن نزغ الشيطان لطيف أحسن أخرجني أن من من وإنتم مغطعين عندكم من نزغ بيني وبين بي بكم بعد ربي إخوتي يشاء إذ لما من بعد أ ن نسق الشيطان ب ي ن ه و ب ي ن أ خ و ت ي ر م ا في الشيطان يعني ح س ن ت ان تعرف ا ل غ ل ط ا ن منه ا ل الشيطان تخل ب ي ن ه من أ خ و ا ن ي ما قال بعد ما أ خ و ا ن ي سوري زوج ف ا ل ا ب د أ ا خ ذ ابن القيم من كلام يوسف ق ا ع د ة فقال ذكروا الجفاف ي وقت الصفا ج ف ا ذكروا الجفاف ي وقت الصفا ج ف ا ا ل و ق ت و ق ي بتاعت صافي لو ذكر ل ه م أ ي ح ا ج ة من الماضي بقلب ا ل أ م و ر ت ق ل ب يا خ ي اقول لكم ح ا ج ة ع ج ي ب ة جدا ليه يحلى ا م ي ا ا ل ا ن زولما يلاجي اغول ز ل اخاف منو يوم يريد ي ق و ل ودسو و ي ودسو و ل ودسو و ي و د ك د ه لكن بعد نعي ولد ولا هما بستاهل ك ن انا افيت منو اشان خاتر ويو ك م ا ل كريمدي غالو اشان خاترين يكلمو الفين او ميتين نحن د ع ي ن عفو لوجه الله ما لوجهه نص لوجه الله تافو لوجه الله الان أ ن ا د ا ل ي منك محادث أ ج ز و ا قاعد في ا ل ح ل ق ة دي بيستمع ع ن د ه م ش ك ل ة معزول ا ل آ ن بتكون عارفه فلان أ و ف ل ا ن ة جارتنا غريبتنا غريبنا معي ا في محادث العمل مديري الفلان لك ا ل آ ن أ ع ف ى منه م ولوك الله وبينك وبين نفسك ودون أ ن يعلم بهذا العفو أ ح د واطلب من الله أ ن يعفو منك ا ل خ ط و ة ا ل ث ا ن ي ة ادعوله الله ي ص ل ح ه الله يهديه ا ل ث ا ل ث ة كانت ق د ر تمشي ت ص ا ل ح ه كويس كم ما قدرت تنمشي صالحه أ ح م ل نفسك و خ ا ل ف هواك وكم ما قدرت أ و ح ي ليزول أن يأتي ص اني ل قال ح ك م يا لي أخي أ ا ع ن د مشكلة مع ل ف اصالحكم ن لما أشوفها خلي بدون ما داك الدافع نزود وفي يقول أنه أنت الدافع للمسألة دي. وفي النهاية يمكن أن لكن ما للمسألة يا يعرف لي شيخ نزود أ ن ا براي متكيف لانه مقاطعني ل أ ن ه كان دخل علي ه بسبب م ش ا ك ل ك ث ي ر ة أ د ع و له وصلح علاقتك معه في إ ط ا ر السلام وخليك مختصر معه ا إ ذ ا كان دخول ه عليك بسبب ا ك ض ر ر لكن أ ه م شيء قلبك لا يكون فيه شيء تجاه أ ح د من المسلمين ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف رحيم سعدت بصحبتكم وبمعيتكم معي في إ ش ا ر ا ت